لآن آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ب ل ج ي ل ل ع م ر ة ل ل ه فإن أ ح س ت م ف م الاسلاميه ه د و ل تحرقوا ر ك م حتى ي ب غ ل ه د ح ل ا كان فمن منكم م من ر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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير, وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم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 م ا س ك ك ك م ف ا ذ ر و ع ه النابلسي م فمن ا س من يقول ر ن آتنا ا في د ا وما للعلوم ه في ا آ خ ر ة من ا ق ن من ه م ي ق الاسلاميه ن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 و ل م و س ل ب ه ا ومن ا ل ن ا س من ي ش للعلوم ا ل ا ر ل ا ت ا ل ل ه